السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحاب الغر الميامين أفضل الصلاة وأسم السسليم أيها لحبة الكرام يقول الله جل وعلا وأنه هو أضحك وأبكى فذكر الله تعالى أنه هو الذي أضحك الإنسان إن شاء وأبكى الإنسان إن مواقف ضحك فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحك فرحا واستبشارا برحمة الله تعالى لأمته فرحا واستبشارا بنصر المؤمنين أضحك أحيانا لأجل أن يخفف الكلام والمصيبة على من أمامه وأحيانا يبكي النبي صلى الله عليه وسلم ربما بكى رحمة بمية حضرة وربما بكى رحمة بأمته وربما بكى خشية من الله تعالى وخشوعا في صلاته وربما بكى لما ذكر الله تعالى خاليا ففاضت عيناه ما هي المواقف التي بكى فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولماذا بكى وكيف كانت رحمته بأمته وهل يسن لنا أن نبكي في المواقف التي بكى فيها النبي عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة الكرام كل هذه المواقف من السيرة العطرة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نقف عليها اليوم بإذن الله في حلقتنا هنا بكى النبي صلى الله عليه وسلم يسرني أن تبقوا معنا كان وكان كان النبي عليه الصلاة والسلام بشرا من البشر يضحك ويفرح ويحزن ويبكي يسافر ويقيم يجوع ويعطش يصيبه ما يصيب الناس كما قالت عائشه رضي الله تعالى عنها لمن سالها كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته قالت كان بشرا من البشر يخصف نعله ويخيط ثوبه ويكون في حاجة في أهله أيها الأحبة الكرام نحن اليوم مع مواقف بكى فيها النبي عليه الصلاة والسلام السؤال الذي يطرح نفسه هل البكاء دائما يدل على ضعف النفس وعلى خوريها وعلى عدم تحملها يعني بعض الناس اليوم إذا رأاك مثلا تبكي فرضا على ميت تبكي على ولدك وتبكي وتمتح دمعك يخلك رجال الرجال ما يبكي هل هي فعلا على اطلاقها كذا الرجال ما يبكي يا خير الرجل عنده مشاعر بالعكس الرجل الذي لا يبكي ابدا ولا يتأثر هذا قلبه حجر يا لا يمكن التعامل معه لا بد ان الانسان يكون عنده نوع من العاطفة الانسان الذي ليس عنده اي عواطف يمكن تحريكها الانسان بالله اللي قلبه غريب كيف تستطيع انك تعظه وتذكره ليبكي من خشية الله أو يبكي لأجل أن يعود إلى أمه بعد أن عقها أو يبكي لأجل أن يصلح ما بينه وبين أخيه ما تقاطع لا بد يكون عند الإنسان نوع من العاطفة التي يبكي بها فالبكاء لا يدل على عدم الرجولة متى يدل على عدم الرجولة؟ الذي يبكي عند الحرب يبكي عند البأس يبكي عند الأشياء التي تحتاج إلى شجاعه وقوة وصرامة إذا بكاء قلنا أنت لست رجلا أما إذا كانت المسألة هكذا بكاء مطلقا فالبكاء له أحوال تعالوا نقف على شيء من بكاء النبي عليه الصلاة والسلام طبعا النبي عليه الصلاة والسلام بالمناسبة مدح البكاء يقول عليه الصلاة والسلام ي olduğ الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه يمدح يقول الرجل جعلة كذا بعد تذكر الجنة والنار والعذاب والنعيم يوم القيامة فخشع وفاضت عيناه هذا يمدح, يمدح النبي ويقول عينان لا تمشهم النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله لاحظ يمدح يقول العين اللي تبكي من خشية الله هذه لا تمشها النار ما قال النبي عليه الصلاة والسلام اسمعوا يا مؤمنين كل واحد يكون رجلا لا تبكي ولا يقطر من عينك أدرى دمع بل الإنسان الذي يبكي من خشية الله يبكي في آخر الليل يبكي تعظيما لله هذا يمدح ولا يدم النبي عليه الصلاة والسلام له مواقف متعددة بكى فيها من ذلك بكاؤه عند الدعاء لما مضى النبي عليه الصلاة والسلام إلى معركة بدر يقول علي رضي الله تعالى عنه لما وصلنا إلى مكان المعركة تفاجأ النبي صلى الله عليه وسلم أننا خرجنا لأجل قطع الطريق على قافلة الف فعير معهم أربعون حارسا فقط يعني سهل النكاء مباشرة تقطع الطريق عليها ثم أنبه أيضا وأنبه إخوتي وأخوات المستمعين إلينا ومشاهدين ترى قطع النبي صلى الله عليه وسلم للقافلة التي في معركة بدر ليس قطع طريق واستلاء على موالغير لا ابو بكر هاجر من مكة الى المدينة وترك امواله استولت عليها قريب عبد الرحمن ابن عوف هاجر وترك امواله استولت عليها قريش. وهذا امر مهم عثمان هاجر وترك امواله استولت عليها قريب مجموعات من الصحابة كانوا تجارا من كبار تجار مكة هاجروا ما قالت قريب تعال عندك مئة بعير هنا ومئتين من الشياف وثلاثمائة من المعزا لا لا مباشرة استولت عليها ثم كولت قريب قاتلة وارسلتها الى الشام فالنبي عليه الصلاه والسلام يعلم الاموال هذه اللي جايه الان هي هي مالك يا ابو بكر ومالك يا عثمان ويا علي ويا طلحه هي اموالكم اصلا فلم يكن عليه الصلاه والسلام يخرج ليقطع الطريق لذلك لم يخرج ليقطع القافله على قريش الا مرة واحدة في معركه بدر بقيه الامور لما النبي عليه الصلاه والسلام اخذ غناء او كذا بقيه الامور خلاص كانت قوافلهم تذهب صحيح انهم كانوا يخافون من النبي عليه الصلاه والسلام لكن لم يكن عليه الصلاه والسلام قاطع طريق هذا امر لا نفهمه خرج عليه الصلاة والسلام فتفاجأ أن القافلة فرّت من مكان آخر وأن قريشن قد خرجت إليه عليه الصلاة والسلام في أكثر من 1300 مقاتل الآن تورّت معه 314 سلاح بسيط أمام 1300 مقاتل يقول علي فلتفتت أبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام فإذا هو تحت شجرة يصلي ويبكي ويدعو الله حتى طلع عليه الفجر هنا البكاء مندوح واحد يدعو الله ويبكي لا يدل على عدم رجوله وعدم شجاعه لا أقول يا ربي انا منك وإليك انا بك وعليك أنا يا ربي ما أستغني عنك وبالتالي هذا يعتبر مندوحا من بكاء عليه الصلاة والسلام بكاء الرحمة لما وصل عمر ولده إبراهيم إلى سنة ونص تقريبا او سنتين أرسلت إليه أمه ماريا قالت يا رسول الله ولدك في الموت مريم لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده في ذلك الحين إلا هذا ولد ذكره والولد الذكر يعني إذا جاء الرجل على كبر في سنة يكون له يا اخي من يعني يمكن انت ما جربته يكون له يا اخي من الغلات في القلب الحب يا اخي انا عندي عندي ولد ابو سنه ونص يجي تطلع للصلاه احيانا ويوقف يبكي ويتعلق فيني يتقطع قلبي ادري ان لا اصبح اذهب الى المسجد عمره سنه ونص يشغلني ويشغل المصلين لكن يتقطع قلبي ولا أستطيع أني أخرج وأحمله وأسكت وأعطيه لأمة واللهيه بشيء ثم أخرج يتقطع قلبك عليه وأنا عندي غيره فما بالك لما النبي عليه الصلاة والسلام ما عنده إلا هذا الولد واحد فقط أسماه على اسم أبي إبراهيم أرسلت إليه قالت يا رسول الله ولدك في الموت أقبل النبي عليه الصلاة والسلام فلما جاء رفعه فإذا الصبي نفسه تقعقع يعني خير الواحد حامل ولده والولد ينظر إلى أبيه يشعق ينظر إلى صمه الذي طالما وضع صمه على صمه ينظر إلى عينه الذي طالما قبلها ينظر إلى أنفه الصغير ينظر إلى يديه اللي طالما لعبت بلحيته عليه السلام ووضعت في حجرة ينظر إلى يعني ثمرت فؤاده بين يديه وإذا هو يشعق فبكى النبي عليه السلام بكى وهو ينظر إليه يموت فقال له عبد الرحمن ابن عوف يا رسول الله تبكي تبكي قال يا ابن عوف انها رحمة إنها رحمة يعني رحمة هؤلتي يا أخي إنها رحمة, إنها رحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحمة فلم يزل في يده عليه الصلاة والسلام حتى هذا فهذا المواقف بكاءة الله عليه وسلم كذلك لما أرسلت ليه ابنته قالت يا رسول الله إني عندي ولد وهو يموت طبعا زي أعرف ولدها ما هو جدها عليه الصلاة والسلام ابنته يعني هذا الولد بالنسبة هو, هو حياتها فالنبي عليه الصلاة والسلام ما تحمل أن يقوم ويشهد الموت قال مرها فلتصبر ولا تحتسب قل لها تصبر وتحتسب قال للرسول الذي جاء قال إنها تقول أقتم عليك يا أبي أن تأتي فمضى النبي عليه الصلاة والسلام فإذا الصبي أيضا في الموت فجعل ينظر إليه وبكاه هذا من المواقف بكائها التي لا تدل على ضعفه تدل على رحمته ورقة قلبه أيضا يعني وعاطفته في التعامل مع مثل هذه الأحداث حيالا يبكي النبي عليه الصلاة والسلام خشوعا وتعظيما لرب العالمين سئلت عائشة سألها عبيد بن عمر وسألها عروة بن الزبير لما مات النبي عليه الصلاة والسلام بفكرة دخل عليها قال لها يا أم المؤمنين أخبرين بأعظم موقف رأيتيه من النبي عليه الصلاة والسلام قالت لا لأحدثنك يوما أقبل إلي ليلة في ليلتي في ليلة عائشة وبقية النساء لهن ليالي تقول حتى إذا مس جلده جلدي قال يا عائشة هذريني أتعبد لربي وتركيني الليلة أصلي قلت يا رسول الله والله إني أحب قربك وأحب أن تعبد ربك قال فقام إلى شن معلق في السقف قربة فحل فمها وتوضأ بها قال ثم كبر وقام يصلي فبكى حتى بل خده ثم بكى حتى بل لحيته حتى سمعت تقاطر الدمع على الحصير يعني فطرات وهو واقف يصلي ويسير الدم حتى يصل اللحية ويمشي مع الشعر ويفقط على الحصير كأنه مطر تقول فلما أذن عليه الفجر هو ما بين صلاة وركوع وسجود أقبل إليه بلال ليؤذنه بصلاة الإقامة فرأى النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الحال قال بلال يا رسول الله إنك في حال لم أرك عليها من قبل يعني البكاء العظيم الشديد واضح عليك وقال عليه الصلاة والسلام إنه أنزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها ثم قرأ قوله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ما صفاتهم؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وجعل عليه يسلو الآيات على بلال وهو يدعو بلالا إلى أن يتفكر فيها فكان عليه الصلاة والسلام في صلاته حتى يقول الصحابي كنا نسمع لصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي أزيزا كأزيز المرجل من البكاء شفت لما تضع لك في قدر وتطبخه ويبدأ يغلل ماء يبدأ يطلع صوت النبي عليه الصلاة والسلام مع صلاته ما يشهق ويبكي بصوت عالي كأنه يقول اسمعوني أنا خاشع لا يبدأ وهو يقرأ دليل أنه عليه الصلاة والسلام قلبه يتقطع من بكاءه يقول كأنه, كأنه ماء يخلي كأزيز المرجل من البكاء في داخل عليه الصلاة والسلام له بكاء عند رحمته بأمته وله بكاء عند القبر تقفوا انا وإياكم عليه ومعكم أيها لا بعد هذا الفاصل بإذن الله أبقوا معنا تحديد مكانك يا أخي إن الذميع مسافرون إن الذميع مسافرون إن الذميع مسافرون يا أخي إن مسافرون كان النبي عليه الصلاة والسلام رحيما بأمته قرأ النبي عليه الصلاة والسلام يوما قول الله تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام لما قال لما قال الله عز وجل عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون يكونني أنا أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته وجعل عيسى يعني يذكر حاله الذي كان في الدنيا ثم قال عيسى عليه السلام في آخر الايات ان تعذبهم إذا بتعذب عبادك يا رب إن تعذبهم فإنهم عبادك أنت أدرى مني يا ربي بتعذبهم عذبهم أنا, أنا بلغتهم الدينك إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية وكان عليه الصلاة والسلام إذا قرأ القرآن حرك به القلوب فلما قرأها عيسى يقول إذا بتعذبهم يا ربي عبادك عذبهم أنا ما لدخل وإن تغفر لهم فأنت العزيز الحكيم أنت غير محتاج إليهم تغفر لهم وأنت عندك عزة وعظم وجبروت لكنك حكيم تدري من تغفر له ومن لا تغفر له فلما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام هالآيات بكى وبكى وجعل يقول ربي أمتي أمتي أمتي أمتي أمتي, أمتي ويبكي بعث الله تعالى جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام أرسله إليه قال قلل لمحمد ما يبكيك والله تعالى يعلم ما يبكي فقال عليه الصلاة والسلام يا جبريل أمتي أمتي يعني إذا عيسى عليه السلام والله تعالى يحاسب ع должاء الحساب أنت الذي قلت للناس افعلوا كذلك يا ربي أنا خائف على أمتي أيضا يوم القيامة فأرسل الله تعالى جبريل أن قل لمحمد الله عليه السلام إنا سنرضيك في أمتك ون안 سوءك ان سرضيك في امتك ولا نسوف يدل هذا ايضا على يعني رحمه بامته ايها الناصر كيف نقدر نرد جميل الرسول صلى عليه وسلم خوف عليه الامور ثاني دعانا كيف نقدر نرد له والله صحيح يعني هو كيف نستطيع ان نرد له جميله اللي قدمه لنا لما يكون عليه الصلاه والسلام بكى لاجل الامه ودعا لها و... وكان يعني حتى يشتاق إلينا كان يقول وددت لو أني رأيت إخواني قال الصحابة أولتنا إخوانك فقال عليه الصلاة والسلام إخوان الذين يأتون من بعدي لم يروني يود أحدهم لو رآني بأهله وماله طيب كيف نستطيع نحن نرد جميلة عليه الصلاة والسلام بهذا أول شيء إذا أن تريد أن ترد له الجميل على بلاغه للرسالة وحبه لنا وحرصه علينا وعنايته بنا ودعائه لنا ويعني رأسته ورحمته بنا اتباعه عليه الصلاة والسلام واتباعه س تاكل كما كان ياكل تشرب كما كان يشرب تلبس كما كان يلبس تصلي مثل ما كان يصلي تفعل اللي يفعله النبي عليه الصلاه والسلام انت فعله كما قال تعصي الرسول وانت تدعي محبه هذا لعمر في القياس لو كان حبك صادقا لا طعت ان المحبه لمن يحبه مطيع مطيع اذا تحب النبي حتى الآن اخواتنا اللي يسمعنا واحده تقول يا شيخ انا والله احب النبي عليه الصلاه والسلام اذا انت تحبينه اطيعي اوامره لما النبي عليه الصلاه والسلام بالحجاب يا امرك بالمصاحبه الصالحات يا امرك بالصلاه يا امرك بكثره الذكر اذا انت تحبه مثل ما قال تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم تعرفونه وتعرفون حاله قبل البعث وبعده عزيز عليهما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم إذا انت فعلا تحبه اتبع اهله صلى الله في معلومه انه الاشكال في الحواس الظاهريه الانسان تتنظف جميعها بيد تنظف الوجه تنظف لكن العين في معلومة أن الدموع تنظف العين سبحان الله الشخص الذي دايما يبكي تكون عينه دايما نظيف أحسن. أحسن. أحسن وهذا ترى علميا أيضا له تأثيره بل, بل, بل بالمناسبة في ذكر البكاء أحد الأطباء المسلمين في بريطانيا اكتشف علاجا لنوع من العمى أخذه من آية بكاء في القرآن لما قال الله عز وجل عن يعقوب لما فارقه ولده يوسف فقال الله تعالى عنه وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم زين مع كثرة البكاء والحزن والهم والغم زين بيضت عيناه فيوسف عليه السلام لأجل أن يعارج العمى الذي عند أبيه قال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأسوني بأهلكم أجمعين فقالوا إنه كان فيه عرق يوسف فيعلم أنه إذا اجتمع عرقه مع دمع أبيه أنه كان تجبن بمبادئ تريد له بصر لذلك الله تعالى قال القوه على وجهي فرتد بصيره ارتد بصيره فواكتف اخذ ماده من العرق ومع الدموع الى اخره لكن فعلا يعني يعني الذي لا يبكي ابدا ترى حتى يشعر بقسوه في قلبه يعني يعني لا شاهد أن, ان يتحرك قلبه لشيء يا اخي لنا بعد ظلم يقول براء بن عازب حضر النبي صلى الله عليه وسلم عند قبر فجعل ينظر إليه فبكى وقال يا إخواني لمثل هذا فأعد لمثل هذا فأعد نحن الآن مع الأسف نمر صراحة بالقبور ونشارك في دفن موتى وتجد بل لاك اليوم والله في المقبرة الميت نزل والناس حوله واحد كده وقف شويلا طلع بكة الدخان في المقبرة والميت يموت طبعا هو ما لكن نسي نفسه متعودي طلع فانتبه بعدين في مقبره وأطفاها لكن إذا وصل الحال إلى مثل هذه المرحلة هذه المشكلة يا حمد الآن مع ملهيات الزمن هذه اللي قاعد نشوفها مم. يعني سبحان الله حين نسمع محاضرات نصلي تجد الإمام خاشع مع الآية ومع ذلك يعني ما تلاقي في ذلك الخشوة أو أنك تكتر تبكي وطبعا من أكثر الأشياء اللي تجعل الإنسان يبكي أولا غض البصر عن المحرمات لأن إطلاق البصر يجعل على القلب رام مم. كذلك كثرة الذكر والتسويح والتهليل كذلك يعني كثرة الاستغطار الحرص على الصلاة مجالسة الأخيار الأكل المال الحلال كل هذه أمور تجعل القلب بذن الله تعالى يحضر في كشهات صلى الله عليه وسلم يلقق قلوبنا أيها الحبه الكرام أسأل الله تعالى أن يسعى وياكم من سمعنا قبل أن نغادركم جرت عادتنا في كل حلقة ان يكون لنا مقطع في آخر كل حلقة هنا المقاطع المنتشرة في الانترنت وفي غيره لأجل أن نعلق عليها معكم نخرج هذا المقطع ثم نعود إليكم بإذن الله فقد في مكانك يا اخي ان الجميع ما دمت ملزما فاستمتع هكذا كان يقول الحكماء من قديم ترى يا الإنسان يعني الذي يغضب ويحزن الحزن لا يصنع شيئا ولا يبني مجدا انا لما احزن على حال على سيارتي خربت ولا على جوالي وقع وانكسر ولا على قلمي غالي ولما كتبت شفت انه مثلا يعني تقليد ولا غيره كوني احزن وابكي وعذب نفسي انا في الحقيقة ادفع حساب ذلك من كرياسي ومن دمي ومن قلبي ومن عقلي غدا مع كثرة الهموم التي تهمني وانا لا استطيع نفعل لها شيئا غدا ربما اصر في انواع من الامراض بسبب ذلك ذلك يا اخي الانسان يعني كما يقال اذا لم يكن ما تريد فارد ما يكون إذا لم يكن ما تريد أرد أهاي ناصر مثل دائما يقولون الدارج بين الشباب آه. يقول إيش يومك بقى أمسى موقف في الريك حاولك تسكيف معه وتنشي الأمر ما لصرا هذا هو العاقل لذلك حتى يعني لما يموت لك ميت فرضا أو لحفل واحد مشكلة أو لغيرة يعني خلاص عش حياتك يعني قد يأتيك أحيانا خبر يقال لك ترى السيارة لأنك كنت مخطط أنك تشتريها وصار لك شهرين تجمع لها الفلوس ترى السيارة أمسن باعت بنفق القيمة اللي كانوا يبع... بي... سيبيعون فيها تقول طيب يا أخي ما أخبرني الرجل وعدني قال والله الرجال باعها خلاص انس الموضوع عنه لا يبدأ الموضوع يأكل ما يكل ويشرب لأنه في الحقيقة سيأكل ويشرب منك ما يأكل ويشرب منه خلاص قدر الله مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن شيء فلا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا قال قل, قل قدر الله وما شاء فاتك هذا قدر الله علينا صلى الله وفقنا أيوة الكرام وفقنا لكم. طال طلبكم اهتمامكم ومتابعتكم الى لقاء اخر ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته مسافرون مسافرون على هدانا ثانيون